لا يشفقونه بالقوم وهم بأمره يحملون يحلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون وَمَن يَقُل لَّهُمْ إِنَّ إِلَٰهَهُمْ مِن دُونِهِ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ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 أفإن ميت فهم الخالدون كل نفس زائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون